بسم الله الرحمن الرحيم بنا بي خواه مهربان والليل إذا يغشا والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى سوين بشوكات كزوي دا پوشي وبروشكات كروناك دا و بوزاتيك نيرو مي دروست كردو با راستي هول او کوششي و جوراو جورا فاما من اعطا واتقا و صدق بالحسن ذا اوك سي مال پاريس كار بيت و برواي ببوي زورت ساكا لا اله الا الله يا ببهاش أوزو يار متيده ديبوري آسان كتاكا وامما من بخيل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرا واوكسي الرجديب كاتو خوي بيني از بزاني وبرواي نبي بتاكا كلا اله الا الله يا يا بهشت سختي آسان دكين وما يغني عنه ماله إذا تردى وسروة سامانكي قازان جيكينا جياني كاتي كاتيادتي إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى براستي لسر إيمي رينموني وهدو جهان هي إيمي فأنذرتكم نارا تلظى من ايوام ترسان بآگريتشي بلاي صدار كدوزخة لا يصلها إلا الأشق الذي كذب وتولى كذنات يتناود دوزخة مگر خراب كس أو كسي كبروائي نبيو پشتها الكرد بل راست. نراست وسيجنبها الأتقاء ولئي دور باريس كارترين الذي يؤتي ما له يتزكى أبي مالي خوي ده بخش تا دلو دروني پاگ بهت وا وما لاحد عنده من نعمه تجزا لكاتك دا كست ساكيت شي واي بسري يونيه كپاداش بدريت وا بتغاء وجه ربي الاعلا ول يرضى تەنهامە بەستی ڕەزاندی پەرەرگاری برزوو بڵندە. سوێن بەخوا، ئەو کەسەی وابێت لە مەو لاڕازی دەبێ پاداشتی